وقال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو اجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم